اذكروا اذكروا وقد خلت النور من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله ألا أعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم على يوم عظيم قام Thank okay. you.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 اللَّهُ وَمَسْتَعَانُ جَلَّ كانني كانني جي وَلَا أَكْبَتُهُمْ مِنْ إِنْ كَانُوا يَجَحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ إِنْ ولن قل ذي ان هلن وَتَأْتِي كَائِنٌ